أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار وبعد أيها المستمعون الكرام ذكرنا في الحلقة الماضية أحكام الميم الساكنة ولها ثلاث حالات الحالة الأولى الإدغام الشفوي والثانية الإظهار الشفوي والثالثة هي الإخفاء الشفوي وذكرنا أحكام الميم والنون المشددتين وأحكام اللامات السواكن وهي اللام القمرية واللام الشمسية واللام الساكنة الواقعة في الفعل واللام الساكنة الواقعة في الحرف ولام لفظ الجلاله واليوم نشرع بعون الله تبارك وتعالى في الكلام عن حكم القلقلة فالقلقلة أيها المستمعون الكرام عرفها أهل العلم لغة فقالوا هي الاضطراب واصطلاحا هي نبرة تتبع الحرف إذا كان ساكنا نعيد هذين التعريفين القلقلة لغة هي الاضطراب واصطلاحا هي نبرة تتبع الحرف إذا كان ساكنا وحروفها خمسة حروف القلقلة خمسة أحرف مجموعة بقولنا قطب جد وتنقسم إلى قسمين أي تنقسم القلقلة إلى قسمين قلقلة صغرى وقلقلة كبرى فالقلقلة الصغرى هي القلقلة الصغرى وذلك إذا وقعت حروف القلقلة ساكنة في وسط الكلمة مثل خلاقونا فحرف القاف هنا من حروف القلقلة الخمسة وورد حرف القاف في وسط الكلمة فهذا يعتبر من أنواع القلقلة الصغرى أو تقع في وسط الكلام مثل لم يلد ولم يولد القلقلة الكبرى وهي القسم الثاني والنوع الثاني من أنواع القلقلة وذلك إذا وقعت حروف القلقلة آخر الكلمة ووقف عليها مثل والطارق, والطارق فيكون نبرها أقوى من الصغرى وخاصة إذا كانت مشددة مثل الحق الحق وهذه أعلى مراتب القلقلة نعيد بعجالة وباختصار تنقسم القلقلة إلى قسمين قلقلة صغرى وقلقلة كبرى القلقلة الصغرى وهي إذا جاءت حروف القلقلة ساكينة في وسط الكلمة مثل خلاقونا أو تقع في وسط الكلام مثل لم يلد ولم يولد القلقلة الكبرى وهي القسم الثاني من أقسام القلقلة إذا وقعت حروف القلقلة آخر الكلمة لا بد أن تقع الحروف الخمسة من حروف القلقلة في آخر الكلمة ويوقف عليها مثل والطارق فيكون نبرها أقوى من الصغرى وخاصة إذا كانت مشددة مثل الحق الحق والآن إن شاء الله تعالى نذكر حكم الادغام فللادغام أيها الأحبة في الله للادغام العام ثلاث حالات هي ادغام متماثلين وادغام متقاربين وادغام متجانسين أولا إدغام المتماثلين هو أن يتفق الحرفان مخرجا وصفة مع كون الأول أي أول أحرف الإدغام ساكنا وثانيها متحركا بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة ويقع في كلمة وفي كلمتين أي يقع في نفس الكلمة وفي كلمتين منفصلتين ومن أمثلة هذا النوع من الادغام لا على سبيل الحصر ما يأتي التاء مع التاء مثل فما ربحت تجارتهم فتلفظ هكذا فما ربحت تجارتهم بتاء واحدة مشددة الكاف مع الكاف مثل يدرككم الموت فتلفظ يدارككم بكاف واحدة مشددة الفاء مع الفاء مثل فلا يسرف في القتل تلفظ هكذا فلا يسرف في القتل بفاء واحدة مشددة ثاني أنواع الادغام هو ادغام المتقاربين وهو أن يتقارب الحرفان مخرجا وصفه مع كون الأول ساكنا والثاني متحركا فيلفظ بحرف واحد مشدد من جنس الحرف الثاني يرتفع اللسان عندها ارتفاعة واحدة ويقع هذا الادغام في كلمة وفي كلمتين وقد وقع ذلك في القرآن الكريم في مخرجين فقط ألف مخرج اللام والراء مثل قل ربي تلفظ هكذا ق ربي ومثل بل رفعه الله تلفظ هكذا بل رفعه الله ويكون الادغام هنا كاملا ب القاف والكاف مثل الم نخلقكم فتلفظ هكذا الم نخلقكم كم مما ويكون الادغام هنا ناقصا ثالث انواع الادغام ادغام المتجانسين هو أن يتحد الحرفان مخرجا ويختلفان صفه مع كون الاول ساكنا والثاني متحرك بحيث يصيران حرفا واحدا مشددا من جنس الحرف الثاني يرتفع اللسان عنده ارتفاعة واحدة ويكون في كلمة وفي كلمتين وقد وقع ذلك في القرآن الكريم في سبعة مواضع فقط هي أول هذه المواضع السبعة الدال بالتاء أي ادغام حرف الدال بحرف التاء مثال ذلك قوله تعالى قد تبين فتلفظ هكذا قد تبين وقوله تعالى عبت عبدت فتلفظ هكذا عبت من جنس الحرف الثاني وهو حرف التاء ثاني هذه المواضع السبعة ادغام التاء بالدال مثال ذلك فلما أثقلت دعوى الله فتلفظ هكذا فلما أثقل الدعوى الله ثالث المواضع السبعه ادغام التاء بالطاء مثال ذلك قوله تعالى قالت طائفه فتلفظ هكذا قالت الطائفه رابع المواضيع السبع ادغام حرف الطاء بالتاء مثال ذلك قوله تعالى لا انبسط فتلفظ من جنس الحرف الثاني حرفا واحدا لا الي خامس المواضيع السبعة ادغام حرف الذال بحرف الظاء مثال ذلك قوله تعالى اذ ظلموا فتلفظ هكذا اذ ظلموا سادس المواضع السبعه ادغام حرف الثاء بحرف الذال مثال ذلك قوله تعالى اوتت رك يلهث ذلك مثل القوم فتلفظ هكذا اوتت ركه يلهث ذلك مثل القوم سابع المواضع واخرها ادغام حرف الباء بحرف الميم مثال ذلك قوله تعالى يا بني اركب معنا فتلفظ هكذا يا بني اركب معنا ومعنا الآن إن شاء الله بعدما ذكرنا حكمي القلقله والادغام حكم السكت السكت هو قطع الصوت زمن دون زمن الوقف من غير تنفس بنية متابعة القراءة ومواضع السكت الواجبة في القرآن الكريم عند حفص أربعة مواضع وعلامتها حرف السين بكتابة صغيرة فوق الكلمة وهي اولا في سورة الكهف قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فالسكت على عوجا وهذا السكت واجب في حال الوصل ويجوز للقارئ الوقوف عليه إن أراد ففي حال الوقف تقرأ هكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما فإذا أردت أيها القارئ الحبيب أن تقرأ بالوصل فلا بد ويجب عليك أن تسكت بعد كلمة عوج سكتة لطيفة لا تتنفس فيها وإذا أردت أن تقرأ هذه الآية وتقف على كلمة عوجة فلك ذلك ولكن لا بد فيك كلا الحالتين من الوقف عليها ثاني المواضع في سورة ياسين في قوله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون السكت هنا على كلمة مرقدنا فلو أراد القارئ أن يقف عليها ويتنفس فله ذلك أما إذا أراد الوصل فيجب أن يسكت سكتة لطيفة بدون تنفس والأمر واضح جدا. ثالث المواضع في سورة القيامة في قوله تعالى وَقِيلَ مَنْ رَاقَ يسقط الادغام هنا ويجب الإظهار ولا ينبغي الوقوف على كلمة من لأن المعنى لا يتم إذا فلا بد من الوقف عليها. والسكت عندها سكتة لطيفة بدون تنفس رابع المواضع أيها المستمعون الكرام في سورة المطففين في قوله تعالى كلا بل ران على قلوبهم وهنا يسقط إضغام اللام بالراء أيضا ولا ينبغي الوقوف على كلمة بل لأن المعنى لن يتم كما سبق لدينا في سورة القيامة إذن أيها الأحبة في الله تعالى السكت هو قطع الصوت زمنا دون زمن الوقف من غير تنفس بنية متابعة القراءة ومواضع السكت الواجبة في القرآن الكريم عند حفص أربعة مواضع وعلامتها سين صغيرة فوق الكلمة وهي أولا في سورة الكهف عند كلمة عوجا ثانيا في سورة ياسين عند كلمة مرقدنا ثالثا في سورة القيامة عند كلمة من رابعا وأخيرا في سورة المطففين عند كلمة بل هكذا نكون قد ذكرنا اليوم ثلاثة أحكام من أحكام التجويد ألا وهي القلقله والادغام والسكت نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يتلو كتابه حق تلاوته وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وإلى لقاء جديد بعون الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته